شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريك تقدم لكم الله أكبر, الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 لم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إِيَشَأ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي خَلْقًا جَدِيدًا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموني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 لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة, طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين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 الله لمن حمده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 The Salam